كالظهر أي و كار ذكر صار جو مولس و كار ذكر صار جو مولس أقلم فرغير ذي صفار غص و صار جو نمر غي يغزق مسوالي لي وناس عقلي طرغي يغزق مسوالي لي وناس تصخلك غاصب مليك ضالهار ديكيل صاجو واش حال وتخليك <متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> الزهري وكره غير يولي سكوت مازال لا حل غاصب مليك ضالهار ديكيل صاجو mili <gülüyor> ma <gülüyor> I'm gonna get you back, but you're gonna get me back. I'm Ni fitgara, bunu da ذي ضارقاض تخليك صار وقعد قلت رجول ناس أقلن بام سبحان رب الدم كل واد اش داسيوران وايش هوا دايمي حق دون الطفرثيب بام سبحان رب الدم شيخ يا كل واد اش داسيوران وايش لا قل الله صبري كلها نبنا دمور تدو سلاحنا لا قل الله خلك الصهري وكذك كارت راجول كولاس كت خلك الصهري وكذك كارت Aklın tergahiyir diş bağır